وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبَّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ هُونًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ آذَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُزْعَنُونَ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 وَماَا كُ تُم تَسَْتونَ أَ يَشْحَدَ عَلَيكُمْ سَمْعُكُم وَلَا بُصَارُكُم وَلَا جُلودُكم وَلكِ ظَنَنتُم أََّ اللههَ لَا يَعلملَمُ كَثيرًا مِ مَا تَعملَلُون وَذَالِكُمْ غَنّكُم الَّ وَلََتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدكُم فَأَصَْحْتُم مِنَخَاسِرين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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلونا من الجن والإنس نجعلهم تحت أقدامنا نجعلهم تحت أقدامنا ليكونوا من الأسفلين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 وَإِن مَّا يَنزَلْ عنكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ العليم السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ ولا للقمر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 حس لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فياوس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء امسته ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائما وَلا إغجلتُ إ رَبّ إ لِي عِندَهُقُسنَا فَل نُ نَبّ أن الذيينَ كَفَهُ بِمَاعملِلُوا وَلَ نُذيقَّهُم مِن عَذااب غَالير وَإذاَا أننْعَن على الإِنسانَانِ عرَربَ وَنَا بِجانَ بهِهِ وَإِذاَا مَسهُ الشَّرُّْ فَذودُعَ عاريل